كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ الْأَنبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ مِنَ ٱلَّذِى لَمْ يُنۢبَأْ بِهِ ٱلْأَوَّلُونَ مَّنْ ءَارَدَّا فَاِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ٱلْأَزْرَا مَّنْ ءَارَدَّا فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ٱلْأَزْرَا خٰلِدِينَ إِنَّ يَوْمًا يُنفَخُ فِي الصُّورِ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنُشِرَ الْمُجْرِمُونَ يَوْمَئِذٍ سُرَقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ أֵلَا بِذِكْرِ اللَّهِ يَأْمَنُ النَّاسُ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِالْثَّمِ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجَنَّاتِ فَقُلْ إِنَّهَا عِنْدَ رَبِّي خَالِدُونَ فيذرها طعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها طعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يوم جَنَنَ وَخَشَتِ أَصْوَاتُ الرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا إِنَّ اللَّهَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَلَى الْوُجُوهِ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَعَلَى الْوُجُوهِ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ عَمِلَ مِرْصَادًا صَالِحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلا يخاف ظلم و لا هضم وعلى الوجوه للحين طيور وقد خاب من حمله النام ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلم و لا هضم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرون